ان كان يريد حياه الدنيا وزينتها وفئ الىهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يغقصون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون افمن كان على بينه من ربه ويذوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إمامًا ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكفي مريته منه إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُرَادُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ